وَلَا تَعْرَوْا ta... قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماء ان نعم ما ولا نسال عنه منون قل اي <أجيب> انقلى بن هو الله العزيز الحكيم وما وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بيني لو ترائب الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يرجع بعض وهم الى فضل من قول لا يقول الذين تضعف للذين تسفون نقول الذين تضعف للذين வ